బిస్మిల్లె రోహీ రహిం హీ ఐ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 ూ నెమ్ దే రీం వ الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بي وكيل وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ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 فُسِيكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ కొహూికల్లి అవ స్వాభిను హో అల్లది اوحينا اليك والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين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 మూ ఇల్లముయనూ రిక ఇ అజలిం కుయ బై న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 فِى اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اللَّهُ الَّذِي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 الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من يرزق كان يريد حرث الاخره نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا اعطيها منها نؤته منها وما له في الاخره من نصيب ام لهم شركاء شرعوا لهم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 ذلذلك الذي يبشر الله عباده الذين امنوا وعملوا الصالحات قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا اللَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ أَم يَقُولُونَ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِن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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَيُّوبَ ٱقَهُ نَبِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ يُجَٰدِلُونَ فِى ءَايَٰتِنَا مَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ حيص فما اوتيتم من شيء فمتع الحياه الدنيا وما عند الله خير وابقى وما عند الله خير وأبقى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 وَجَزَاءُ السَّيِّئَةِ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ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 وَلَمَن صَبَرَ وَغُفِرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِن عَزْمِ الأُمُور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ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 اولياء ايانصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل ان يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِن عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا فارح بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم فان الانسان كفور لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء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 إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءٍ إِذْنًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ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 ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وان انك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض انا الى الله تصير الامور